الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا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 بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونتوه والله على كل شيء شهيد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 تَرَى ٱللَّهَ وَمَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ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 المسير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبرز والتقوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون.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 إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا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 أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 تحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حب الشيطان ألا إن حب الشيطان هم الخاترون إن الذين يحال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 ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون